وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْفُ شِئْتُمْ رَادًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْفُ شِئْتُمْ رَادَوْا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُلُوا حِطَّةٌ وَقُلُوا حِطَّةٌ أَعْفِر لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ثَبَتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ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 ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.